بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دار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 وهدو ورحمة لقوم يقينون أم حسب الذين جت رح السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أمحيهم وما ماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبه وهم لا يظلمون أَفَرَأيَتَ مَن اتَّخَذَ إلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاءً فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ما كان حجتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا بآبائنا بأبائنا كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا عيب فيه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 كل امه تدعى الى صالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم, فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين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 الارض وهو العزيز الحكيم